لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك شريك لك إن الحمد والنعمة لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَا إِنَّ الْحَمْدَ وَالْنِعْمَدَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَا إِلَهَنَا مَا أَعْدَنَا ما ملك كل ما لنا إلىنا ما أعدنا ملك كل ما لنا لبيك قد لبيتنا وكل من Dan nabi itu dan, wakuluh اللهم انا ايلاحنا ايلاحنا ارزلنا طم ط انا لنا ذنوبنا واشرح لنا up إليك عبد قد لجأ يا ربي أنت المرتاج إليك عبد قد لجأ فرحم قلوبن في الدجاء و في